يسر مؤسسة التوحيد بالإنساء الإعلامي أن تقدم لكم كلمات طالدة لأسياء المجنى الطالبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون أمتنا الإسلامية الغالية لئن أحزننا فراق الأحبة أبي مصعب وصحبه، فقد سرنا أن أنفسهم سالت في هذه الملاحم العظام وهم يدودون عن سريعة الإسلام ولئن أصبنا بفارس من أعظم فرساننا، وأمير من خيرة أمرائنا فقد سرنا أننا وجدنا فيه رمزا وقدوة خالدة لأجيال أمتنا الماجدة وسيذكره المجاهدون ويدعون له ويثنون عليه شعرا ونفرا فرا وجهرا سنثني عليه بما علينا فقد كان سنح المخالطة لم يظلم، وإن آنث الناس فجعا فر غير مذنمين مضى أبو مصعب الرافع الرأس عزيز النفس، صر أبيا كريما وفيا، لم يعطي دينه البهية، ولم ينم على الضيم أبدا، ولم يداهم في الحق أحدا، عزيزا على الكافرين، رحيما بالمؤمنين، محرضا على القتال ومجاهدا في سبيل الدين، ومن أقواله رحمه الله. فلا خير في عيش تنتهك فيه أعراضنا وتداس فيه كرامة أخواتنا ويحطم فيه عباد الصليب وقوله نقاتل في العراق وعيوننا على بيت المقدس الذي لا يسترد إلا بقرآن يهدي وسيف ينصر ثم أني أقول لمن يتهم فارس أمتنا لأنه يقتل بعض فئات الشعب العراقي أقول له إذا زاءت من يدعي أن رجلا فقى عينه فتريف حتى ترى المدعى عليه فلعل المدعي قد فقى عينيه من أبي مصعب الزرقاوي إلى أمة الغالية سلام عليكم ورحمة الله وبركاته على إخوتي مني السلام تحية تحية مسلم بالأخوة حامدي وقل لهم بعد التحية أنتم بنفسي ومالي من قريب وسالدي أخاطبك يا أمتي ودماء أبناؤك تسيل في العراق عامه وفي الفلوجة خاصة بعدما أقبل عليهم أباد الصليب ومن معهم من أبناء جلدتنا الذين باعوا دينهم بدنياهم وخانوا الله ورسوله كقوات البشمرقة والرافضة بمباركة إمام الكفر والزندقة أعن السستاني وليس يعين الظالمين بظلمهم سوى ادنياء تستلذ المثالب فهم مثل كلب الصيد يتبع ربه ليلتذ لا نفعا جنا بل متاعبا حمتي حمتي السيف والقلم لا بارك كتر سيك في وضفح وقد كنت من قبل أبنية فوق النجوم تبذل اليوم مشروقة تحت أغزان الغزان وثلاث فيل الغافلين. يا همة الإسلام ما قد تباعت عليكم الأمم كما تباعت ما أدلت إلى قطعتها فعلى من يستلقوا على سنة من المجاهدين وفدت من كل حدل وفوق وفرقوا الغارية والرخيح وباع النفس للنسيح يا قوم الخطب الدفاع الاول عن دماتنا والعقبة الشجاء التي تتحطم على جنباتها في الدرياء وقلب الامريكي يا امه الاسلامات قدام تقع في اضواق الارض النائقه وفداها العظيم في بلادنا وكيف ان الاسلام عليه صافي لا وأيّ عدالة البقية إن فضل الكفر من فضل مخدرات القبر وتشرب لملبوس المسك وشاف آل أبو بكر كيف تخرج يا أبن مسجد كذبوا المدينة عن أبنائهن أبنائهن جدّين بعد آجل بالآجل وقد جر أرواحهم دونتها بالمسك القائمة نبذا عن أعراض وذفا عن دينك لنا رتب غير الشريف ونسمع اليوم. وللأسف كثيرا من منافقي هذه الأمة من يشنع على المجاهدين ويحتج عليهم لأن العمليات الاستشهادية التي يقوم بها المجاهدون يترتب عليها سكت لجناء المسلمين مع أنهم يعلمون علم اليقين لأن المجاهدين لا يتقصدون قتل المسلمين بل مرادهم قتل الصليبيين وأعوالهم من المرتجين ولكن هؤلاء في حقيقة أمرهم لا يهمهم أمر المسلمين ولا دماءهم، وإنما همهم إرضاء أولياء من المرتجين والصليبيين وإلا فهؤلاء المسلمون يقتلون في مسارك الأرض ومغاربها، وهذه دماؤهم تراق وهي أرخص الدماء فهل سمعتم؟ يوما أحدا من هذه الأبواق العملة قام يوما مقام حق بالله تعالى فتكلم عن تلك الجرائم وهل تجر أحدهم فأبان عن جرائم فيارك العسكرية الراقبية فيلق الغدر فيلق بدر الذي يتجعله عبد العزيز الحكيم الطبطباء المجوسي نحن هنا لا نجاهد لأجل حفنة تراب أو حدود موهومة وخمها سايك وبيك كما وأننا لا نجاهد ليحل طاغوت عربي أكان طاغوت غربي لكن جهادنا أسمى وأعلى إننا نجاهد لتكون كلمة الله هي العليا وليكون الدين كله لله <تصفيق> إن جهادنا هو لمصرة هذا الدين وتحقيق شريعة رب العالمين ورب عالية الخليعين وإننا لا نقاتل عن دين بوادين عظيم هو دين رب العالمين الذي كان مسرة خليعين في الأيام السابقة قادر على أن يكفينا مسرقكم ويصبح قديأتكم ويكشف سوءاتكم. وكل من ناوى هذا الهدف أو وقف في طريق هذه الغاية فهو عدو لنا وهدف لأسيافنا مهما كان اسمه ومهما كان نسبه إن لنا دينا أنزله الله ميزانا وحكما قوله خفل وحكمه ليس بالهجم هو النسب الذي بيننا وبين الناس كموازيننا بحمد الله سماوية وأحكامنا قرآنية وأقضيتنا نبوية الأمريكي المسلم أقول الحبيب والعربي الكافر عدونا البغير ولو تشاركنا وإياه في رحم الواحدة ثانيا كل مسلم أقول ندود ندوده له وعنه وليعلم أهل الإسلام في كل مكان أننا لم ولن نجتري على قتل مسلم معصوم أو سبكذا من حرام حاشا وكلا والله يعلم فرصنا أن لا نوقع خسائر بين المسلمين وكم من عملية المشكمة الأنغية وأهداف كبيرة فاتت لتوقع حصول خسائر كبيرة بين المسلمين ونحن على علم أنه قد تحصل بعض الأفطار ويقع بعض الضحايا وهذا والله مما يجني قلوبنا ويقرح أسبادنا لكن ناحلتنا والواقع ما ذكرنا من تخلل العدو فينا ولو أن العدو متميز ومتزيد عن مناطق المسلمين لما أجدنا لأنفسنا بحال من الأحوال التوسع في هذه العمليات فنحن والله لا نرضى أن تراك دماء المسلمين بغير حق، والله لا لأن تقدم فتضرب عنقي أحب إلي من تقصد قتل امرئ المسلم بغير حق وسيظل جهادنا موصولا لا يفرق بين كافر غربي أو مرتد عربي حتى تعود الخلافة إلى الأرض أو نموس إلى ذلك لقد حاولوا من قبل أن يغطوا حقيقة المعركة وأن يشوشوا على راية الجهاد الطافية فأوهم العالم أن الذي يقاومهم هم فلول النظام البائد وعنافر البحث الكافر حتى لا تتفاعل الأمة مع المعركة ولا تنهج في الملحمة وهذا سد وتدهيب فما تنهجوه من بقولة الوفداء وعظيمة ونساية في الأداء إنما هو بفضل الله كل أبنائكم وفرتان الأمة من مهاجرين وعنصار ألف بينهم القرآن ووحدتهم كلمة السوحيد على اختلاف لغاتهم وأنوانهم ونبشر فيه أنا قد أفتلنا فيهم قتلى وأسلنا بماءهم ومنعناهم لذيذ النوم والرقاب حتى بسوط النساء الأيام والأفطال يتاما الذي اسمع القاضي والداني ان لا نعلنها ايضا قافيه لاننا لن نسير رايه البناد والجلال الى من لا يؤمنون على امور الدنيا فضلا عن امور الدين لهم قيمة. فما قارنهم في له وما قيل العدو للجنود معهم الا بدماء المجاهدين والله لن نتوقف عن كتاب الصامدين واعوذ من المرتدين الا ان نكون في باطن الارض لا على ظاهرها وليعلم اصحاب من هدين شاك العقا من الوقت انه قد وم الجمال الذي يسادر به بجماء المجاهدين وتتخذ جماجون بشرا يعبر عليه المنسفعون ولا جواب سوى العويل في الطعن فينا والحمل علينا أن ينبس على سدد من أبناء هذه الأمة بينهم بكون من يوقف بأنهم من أهل العلم يستنجر منا طميعنا ويرد علينا فعلنا وما علم هؤلاء أن هذه الخدعات لصب الله ما عاد تنقري على أولي الأفطار وما عادت هذه الألقاب براقة تؤثر في أولئك الشباب الأخيار حواء على يعترض علينا بمنباع وطفقة يدهم وثمرت فؤالهم إلى المرتدين من فكام هذه الأمة وداروا معهم في فتوى كيف ما داروا وأصبغوا عليهم وعلى حكمهم الصبغة الشرعية ولبثوا أمر الدين على الرعية اولئك هؤلاء من اكثر في الجهاد وأنه فرض عين اذعان الغزو الشيوعي لافغانستان وذلك لما كان هذا وقت وهواه سيادتهم حتى إذا ما تغير الحال والتاجر الدباب الصليب الامريكان فرض افغانستان اصبح الجهاد ارهابا وتهلكم والدفاع عن الدين والعرض تهورا وسفنا هؤلاء الذين تنضي على أحدهم السنون الطوال يرى بلاد المسلمين تهزا والمقدسات تذنت ثم هو لا يكلف نفسه على تغبير قدميه في سبيل الله دفاعا عن كرمات الدين وكأن كنك العلماء في عصرنا أن يكونوا في مؤخرة الركب، مكتفين بالأقوال والشعارات والقطب حتى إذا ما عدت كباب الأمة للدوج عن حيار الدين والدفاع عن أعراض المسلمين سنقول بألفنة الكذاب ونبدوهم بألقاب الكذاب لأنهم كجفاء الأثناء وشفهاء الأحلام حول أترض علينا لمن إذا سمع خرمات الله في السباح وعراض المسلمات تنتهت لن ينطق له لتان ولم يتحرف له جنان وما أن يسمع بعجم الطالدان على هدم وطن من الأوسان يعبد من دون الواحد الغيان حتى يسارع إلى استخدام المراتب الثلاثة الإنكار ويزعم أن هذا كنت من دين العزيز القحار أو يعترض علينا بمن بارك صنيع كيف الغرب شيرا إن أمر منزع إعجاب المسلمات في فرنسا فقال هذا سعن داخلي ولا دقن للإسلام والمسلمين في ذلك أو يعترض علينا بمن يقول إن القائل المرتد عن الله ولي أمر المسلمين في العراق لا يجوز الخروج عليه أو يعترض علينا بمن هدوا يوم هلح الطميبي يوحنى جون الثاني ففارعوا بالسناء عليه وذكر مناقبه وما رأيناهم ولا تمعنا عطواتهم يوم أن اكتشهد العالم المجاهد أبو ألف الشامي ولكن حدث لا بواكي له صدقوني إن قلت لكم إنني لا أعرف مظلوما سوافأ الناس اليوم على هضمه وزهدوا في حقه وإنصافه كالمجاهدين وجهازهم ولكن لا عليكم فللضاق لجولة وللحق الزولة والأمر صبر شاه ثم فشر العاقبة والله معكم ولن يكركم أعمالكم إن المجاهدين أهل الطائفة المنصورة ليتوا بقوم ضاق عليهم أنفسهم فتبرموا بها وأرادوا لها خلاصة أو قوم ستت عليهم سبول العيش ومنافذ الرزق أو أسرع آهات النفطية تعشق الموت لذاته وتسعى له بكل سبيل وقد رأت الدنيا سوداء مظلمة كلا وربي وإنما هم قوم عرفوا واجبهم وحقيقة المراد منهم تشمروا عن ساق الاجتهاد وسلكوا سبيل الاجتهاد ولم يتعلنوا بوايل الاك وتعاطف الحجج يعذرو بترك هذا الواجب بل هارت عليهم أنفسهم في ذات الله وعاين العاقبة وأيقنوا بها فآخذ باقية على الفاية والعادلة على العادلة فكان منهم المصارع بدل الغالي والرخيص والنفس والنفيس. محبة لمولاهم وتقربا لخالقهم وقد رأوا ان الدنيا بما فيها احقر ان تقعدهم عن شيء محبة الله ورضاه فمضى وحاديهم يحبهم ويحبون فجادوا بمقودهم يوم ان ضل بها الكثيرون ومدلوا جباه رخيطة يوم ان ضخل بها المزلعون ولقد أثبتت التجارب والأيام والمحل والخطوب أن ليس لك بعد الله تعالى إلا أبناءك المجاهدين، فهم شصنك الحصين وذربك المثير وقلبك النابض يفرحون لفرحك ويككون لحزنك يسهرون الليل لأجلك ويغارون عليك وتتفكر قلوبهم من على حاله ولسانهم أمهم الأول والأخير اللهم ارفع الزل والضيم عن سمتي اللهم أعج ميد أمتي وعزها أمك الإسلام دعينا نضع النقاط على الحروف في عن طبيعة المعركة وحقيقة المكر وخطايا الصراع لقد جاءت أمريكا بأساطيرها ومساطيرها فحلت بالعقر من الزيار ونزلت بقفضها وقضيبها بين ظهران المسلمين وهي تطمع أولا بفروات هذه الأرض المعطاء وكلودها وخيراتها التي كان لها لعاب مصاصير جماء من الرأس ما للجنين الكبار الذين يدفعه مشره إلى الثروة إلى كل فعل مهما كان صبرا وجميئا ثم لا يتورعون في سبيل ذلك عن صغير ولا كبير، ولا رجل ولا امرأة فالغاية تبرر الوسيله، وقالون الغاب بأيديهم يجرمون من يشاءون ويستبيحون ما يريدون ثانيا جاءت امريكا وقد أرعبها المسجد الإسلامي المتطاعد وأفزعها نشيب الجهاد الذي على قوته فهز العالم وجلزل الدنيا بأسرها فجاءت لتغير توابث الأمة وتحرث الكلم عن مواضعه وتبذل المناهج وتقضي على ينابيع الخير المتسجرة في ضمير الأمة ولتقطع الطريق على الصخوة الناهضة والرجعة الصادقة ولتنشر الخنا والخبث وتبث فكرها الثاطف وتقافتها اللقيطة باسم الحرية والديمقراطية جاءت امريكا لتوفر الامن لربيبتها اسرائيل وتقضي على كل خطر يمكن ان يتهددها ومن يعالف الوضع يدرك ان الاخطبوط الاسرائيلي حتى في البلاد سياسيا ومقابراتيا واقتصاديا ولولا الله الذي أقام راية الجهاد لأفاق أهل العراق ويجدوا أنفسهم عبيدا للسياسيين ومدراء الشركات اليهودية وزيش الخبراء والمستشارين اليهود نعم وقد أدركت أمريكا أن الإسلام السني هو العدو الحقيقي وأن الفرق الباطنية هي نقاط ضعف. وهي استغرة الحقيقية التي يمكن أن ينفذ منها الأعباء من استيلاء على أهل الإسلام هذه الحقيقة أدركتها أمريكا ومن معها فمادت بهم الأرض وهم يشعرون أن رياح الجهاد ستزلزل عروشهم وتزعزع بنيانهم فتمالأوا فيما بينهم وحشدوا جموعهم واتحدوا في مقابلة العدو القادم لهم إنه الإسلام المحر تحت راية الجهاد الحق أقسم بالذي رفعت سبع الطباق وقف عن رسلغات الأعناق وأدل الرقاب أن رأس أمريكا قد مرغها هنا في السراب وداسه أبطالنا حتى غذت أفطورته كالسراب فقد أكرمنا الله سبحانه وتعالى فقطفنا رؤوسهم ومزقنا أجسادهم وأرقنا دماءهم وليخرجن بإذن الله من بلاد المسلمين أذلة صاغرين يلعقون جراحهم ويدرون أذيال هزيمتهم وخيبتهم إن أمريكا ولدت في الدماء ورضعت الدماء وأتخمت الدماء وتعملقت على الدماء ولسوف تغرق في الدماء ونعاهد الله ياكالبروم الوش بأنه لن يقر لك قرار ولن يهنى جيشك بلذيب عيش وطيب مقام ما دام فينا عرق ينبض وقلب يخفق فنحن قادمون بعون الله قادمون دعمت سفينة أن تغلب ربها ولا لضينا مغالب الغلابين فالعدو اليوم يعيش اسوأ ايامه في ارض الرافدين ولولا ما قدمه ويقدمه الرافض احفاد ابن العلقمي وعلى رأسهم امام الكفر والزندقة السستاني لكان حالجا الاصفر غير ما ترى الامة اليوم لقد عرف القاصي والداني بحقيقة الحلف الشيطاني ثلاثي القصر والمكر في أرض الرافدين أولهم الأمريكان حاملوا لواء الصليب وثانيهم الأكراد متمثلين بقوات البشمرقة المطحمة بشواذر أشترية اليهودية يقودها العليلان البرزان والقالبان. وثالثهم الرافضة أدوة لخر السنة وتمتّل بفيلق الغدر فيلق بدر وحذ الذعوة إلى الشيطان بل إن قوات الشرطة الرافضة شاركت في انتهاك أعراض المسلمين الحرائق مع الصليبي جن في سيناء بغريز فلو تعلمون عن سجن الكه الذي تديره المقابرات الإيرانية. وسجن الحلة الذي يزيله الرافضين المسمى بالعميد خيس الذي كان يقطعه أعضاء المسلمين بالملكار التعربائي ويستبعوا أعراض المسلمات المناسب ولا تسألوا عن السجن في خسينية البراكة في بغداد نعقل فيلق بدر والله لم نبدأهم بالقسار ولم نصود إليهم النبار وفي أرض الرافضين طوائف عزة فالصابئة واليزيبيين حبدة الشيطان والسندانيين والأسوريين ما مددنا عيدينا بسور إليهم ولا حولنا سهامنا عليهم مع أنها طوائف لا تمس إلى الإسلام والصلاح ولكن لم يظهر لنا أنها شاركة الطليبيين في قتالهم للمجاهدين ولم تلعب الدور الخسيس الذي لعبه الرافضة ولكن أخبريني يا أمتي أيفعنا والحالة هاضح أن نهند سيوفنا ونكف أيدينا خشية اتهامنا في إثارة الطائفية كما وقاموا بتصفية معظم كوادر ورموز أهل السنة من الجهات والأطباء والمدرسين وأصحاب الخبرة والتقنية بل وقاموا باختطاف كثير من النساء التي لا يعرف مصيرهن حتى الآن فلتعلن يا أمتي لأن هذه الفيالفة الخبيثة عندما دخلت إلى العراق أضخلت أيما إضخال في أهل التوحيد، فهجرت العوائل السنية من الجنوب وقتلت المئات من أهل السنة واختصبت المساجد وحولتها الى معاقب الوسنية والشر اما انتم حكام العرب فقد رضيتم لانفسكم ان تقولوا احذية للباطل وقائبة خلفية تنقلب منها طائرات القسل والتدمير وما جلتم قواعد انباد بالمؤن والعداد فنقول لكم لقد ذهب قدام غير مأسوط عليه فقد كانت طاغيه وعدوا لله ولرسوله وهذا بيد اطياب الامريكان الله انتم فستذهبون كذلك ولكن نسال الله ان يكون بارك بايدينا وسيوفنا وقريبا ان شاء الله وما بارك على الله العزيز القادم وبناء على كل ما سبق ذكره وبعد أن تبين للعالم أجمع حفيقة هذه المعركة ومن المستهدف الحقيقي منها فإن تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين قرر ما يلي أولا بما أن حكومة حفيد ابن العلقمي وخادم الصليب قد أعلنت حربها الشاملة على أهل السنة تحت غراء عيادة الثقوق والقضاء على الإرهابيين فقد قرر التنظيم إعلان حرب شاملة على الشيعة الرافضين في جميع أنحاء العراق أينما وجدوا وحيثما حلوا جزاء وثاقة فمنكم كان الابتداء وأنتم من بادر بالاعتداء فخذوا حذركم فوالله لن تأخذنا بكم رأفة ولن تنالكن منا رحمة وأي طائفة يريد ان تنأى بنفسها عن ضربات المجاهدين هل تبادر وعلى جناح السرعة بالبراءة من حكومة الجعفري وجرائمها وإلا فهم في الحكم سواء وقد أعذر من أنذر ثانيا من الآلف صاعدا كل من يثبت انقسابه إلى الحرس الوطني أو الشرطة والجيش او يثبت انه عميل او جاسوس للصليبيين فحكمه القتل وليس فحسب بل وهدم منزله او تحريقه بعد اخراج النساء والذريه منه جزاء على خيانته لدينه وامته وليكون لغيره عبره ظاهرة وعظه زاجرة حسبنا الذي بعث محمدا بالحق لنقصد لنقصدنهم كما نقصد الصليبيين ولنستحصدن شعفتهم ولنقرقن جمعهم فما هو الا معسكران معسكر الحق واتباهه ومعسكر الباطل واشيائه فاختاروا في اي الخندقين تكونون وما حل ببعض الخوانة في القائم خير دليل على ذلك أمة الحبيبة أما آمنت أن تكفر السبيل وتكفر السبيل الرشد وتقرأ الحقيقة الكاملة وراء أشد في الظلام وغبار السهل ودقان السجل الذي يطرقه أعباء الله تخبيلاً بس وتخبيراً الثالثة بوثبة الأبطال ولا تنهي نهضة الرجال لأنهم يدركون أن المارد الإسلامي إذا استيقظ فلن يقف دون أبواب روما وواخنك وباريس ولندن فالنصر يا قوم لن تهمي سحائبه إلا بجيل عظيم البجل مغواري هبوا ولبوا كما في البحث من من مكة والغصن عنصاري ولم تزرواية التوحيد حافقة ومرهق الحد مسنونا على النار أمة الإسلام أجرس الجهاد في العراق قبل أن تتكالب الكفرة الكافرة على المجاهدين هو الذي نفسي بيده إذا خبت جذوة الجهاد وضعف نفسه وتكتر الجيوب الجهاد في العراق فلن تقوم للأمة قائمة إلا أن يشاء الله وسيضيق الخناق على الأمة بأسرها وسيضرب الله الظل على الأمة وتحل عليها العقوبات القدرية وسيخبط حالنا كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية عندما تخلف الناس عن الجهاد ولن يشعروا إلا والكتار في عطر دارهم فتمر المرأة من والكتار على الرحب من الرجال فتقول لهم مكانكم لا تبرحوا فتذهب فتحضر السكين ثم تذبحهم واحدا كل والآخر دون دفاع أو حراس فالعقوبة تتبعها العقوبة والمعطية تعقبها المعطية ولم ترقع العقوبة إلا بالتوبة المسوس والتوبة هنا أن تعودوا إلى دينكم وهو الجهاد صلى الله إن الإخذام لا يخف عمر المقدمين كما لا يجيد الإحجام عمر المستأخرين فأين حديث الماضي وسمر الليالي وجراحات الأيام وآهات المشتاقين إلى الجهاد والعنال والشور وقد آلمنا وقرّح أسبابنا أنّا رأينا الجهاد قد جرتت آثاره ثلاثرا وطيثت أنواره بين الوراء وأعتم ليله بعد أن كان مثيرا وأظلم نهاره بعد أن كان نيرا وذوى غصوبه بعد أن كان مولقا وانقطع حصوه بعد أن كان مشرقا وقفلت أبوابه فلا تطرق وأهملت أسبابه فلا ترمق وقفلت سيوله فلا تركض وربضت أسوده فلا تنهض وانتدت أيدي الكفرة الأجلاء إلى المسلمين فلا تقضب وأغمذت السيوث من أعداء الدين إسلادا إلى حظير الضعف والأمان وخرس لسان النفير إليهم فصاح نفيرهم في أهل الإيمان وآمت عروف الشهادة إذ عدمت القاطبين وأهمل الناس الجهاد كأنهم ليسوا به مقاطبين فلا نجد إلا من قوى نشاطه عنه أو اتاقل إلى نعيم الدنيا الزائل رغبة عنه أو تركه جزعا من القتل وهلعا أو أعرض عنه شبحا عن الإنفاق وطمعا أو جهل ما فيه من السواب الجزيل أو رضي بالحياة الدنيا من الآخرة وما مساء الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل اعلم أيها الراغب عن ما تفرض عليه من الجهاد الناكب عن سنن التوفيق والسداد أنك قد تعرضت إلى الطرب والإبعاد وحرمت والله الإسعاد بنيل المراد ليس شعري ألسبب إحجامك عن الكتاب واقتحامك معارك الأبطال وبخلك في سبيل الله بالنفس والمال، إلا قول أمل أو خوف هجوم أجر أو فراق محبوب من أهله ومال أو ولد وقدم وعيال أو أخ لك شقيق أو قريب عليك شفيق أو ولي كريم أو قريب حميل أو صب زوجة ذات صنم وجمال أو زاه منيع أو منصب الرفيع أو قصر المشيد. أو ظن نبيب أو ملبس بهي أو مأكل هني ليس غير هذا يبعدك عن الجهاد ولا فواه يبعدك عن رب العباد وكالله ما هذا منك أيها الأخوة الجميل لإن كانت الأرزاق قتما مقدرة فقلة حرص المرء في الرزق أجمل وإن كانت الأموال لكترك جمعها فما بال بالمسروح به المرء يبخلوه وإن كانت الدنيا تعد نفيسة فقدروا ثواب الله أعلى وأنذلوه وإن كانت الأبدان للموت أنشئت فقتل رئن الله باستيف أجملوه ونمضي أيها الناس ما لكم نتيكين لكم وتركتم عزتكم وقعدتم عن نصر الله فلن ينكركم حسبتم أن العزة للمشرك وقد جعل الله عزة لله ولرسوله وللمؤمنين يا ويحكم أما يؤمنكم ويشجي نفوتكم مرأى عدو الله وعدوكم يختر على أرضكم التي فقاها بالدماء آبائكم يذلكم ويستعبدكم وأنتم كنتم كادات الدنيا فما يهد قلوبكم وينني حماكتكم مرأى إخوان لكم قد أحاط بهم العدو وسامهم أنوان الحك أفتأكلون وتشربون وتتنعمون بلذائب الحياة وإخوانكم هناك يتتربلون اللهب ويخوضون النار وينامون على الجمر يا أيها الناس. إنها قد دارت راح الحرب ونادى مناد الجهاد وتفتحت أبواب السماء فإن لم تكونوا من فرسان الحرب يفتحوا الطريق للنساء مدرنا رحاها اذهبوا تخذوا المجامر والمتاحل لا نساء بعمائن ومئة أو لا فإلى الخيل وهات نجمها وقيدها فهذه أمريكا بين بطرانين فتعالوا فاشتفوا منها وارموا ضمأت من دمائها تعالوا لتدودوا عن أعراض المسلمات ولتنصروا بهذه البحارة الكريمة إننا والله لا نريد ردالا كأبي بكر وعمر وأثمان وعلي وسعد والمخباب وطلحة والزبير لكننا نريد ردالا ثقافية نعم ثقافية عندما قامت بالدفاع عن قرما المسلمين، عندما همّ دارك اليهودي أبيب أن يرسل القتل، ليكشف عورات المسلمين فقاتلت عن أعراض المسلمين. يا رب يبركنا، فقد بلغ الجبل من الكربتين فادعات المغرقين. أو ما سمعتم صراخ أخواتكم تستغيث من وراء أسوار سجون القهر الصليبي؟ او ما بلغكم ما حل باخواتكم في فللوجه العن او ما سمعتم فرخه امكم التي ضاعت كرامتها رافضي خبيث بغدا يذكي دمع القلب مسلمه قد دامها الذل دون الخلق سلبان ابكي فتاه كقهر الثلج باقيه قد غال عقتها كلب ودُقبان، نقفور عاد ولا هارون جنه، نارا في يده ومنه القلب اذعان، نقفور عاد وتلك العرب قد بخطت له الرؤوس وكيف تثور جرذان، ويجهل أكابر من قوم تجاذبهم عن السبيل أباطيل وأوسان، وحسرة القلب لا يجمعنا. نحو المعالي وما في القوم ربانه بغداد لا تعجبه فالعرب قد مجنت وللمعاطي لدى الهيجاء وكتف الزمع إلا القوم قد فتقوا وعدة الحرب قبل التي في إيمانه كلما تذكرت أخواتنا الحرائر في سجون الطريبيين وكلما تراهت اماني صورة تلك الحرة التكلات وهي تكره على تجرع كأس منئت مني عباد الطريب سبيد بي الارض واعاهد الله على الانتقام من كل يد ساهم في صنع قصول هذه المؤامرة اذكر على تلك السواعد ويلها فيقت الى احضار نسل المسلمين من امس كنا حرائرا لا يرتقى. أبدا لهم نبعد بحثا أن جميل واليوم دقنا محر دقنا هوانه وبتين دمعا قانيا شمعا لبيك يا أما ولبيك يا أختا لبيك أيها العفيظة الطاهرة فوالله لن يهلع لنا عيش ولن يغمض لنا جسد ولن يغمض لنا سيف حتى نتعرّي عيونكم وكرمتي كل ما أقي أيوة والله يعلم أما بترممات من أهل السنة في العراق عامة وأهل الخليج في خاصة وحبوا إلا البدايا وما فيها والله لو أننا بما دماء في بلاد الرافدين يتنا عن بكرة أديس ألا أن تحرر النساء من سجون الخليجين؟ ورعاق القدر الحاقدين لما ترددنا في ذلك لحظه واحده كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول فك العاني تنسد العاويه الضعيفه فكيف من عاليه التي ينسحق ارضها صباح مساء لا حضره على امتنا الا نمتمقي هذه المواطن فقولوا ربكم نصر وعيننا الشني كل جزء أواصل تمضي بين أقوادي ربعي وأحجار تكلاء وس barriers وبين وعين صبايا يلد المجمعها وأقوادي أبطال وأقوادي يسميه أواصل تمضي وهي تسحب قطوعا زليلا على بوت المدمن وموذن تتابعني تكلت أسأل من أنا إلى أين عندي لا تأتي تكلمي. هتحملني دور للنصارى وبيعة وشاحات سرش او منازل سوى في لتجعلني لكي جعلني كترة وطهارة ويغرس بي شرك وكترة وقد رأى العالم بأسره جرائم عباد الصليب وشباد النصارى وضغايا الروح في سجن ابو غريب وبوكا وما فعله اعوانهم الرواقب في سجونهم في الجنوب في الكوت والحلة والنجس وقربلاء والبصرة وغيرها وهم لم يمكنوا التمثل الحقيقي فكيف لو تمكنوا من بسط سيطرتهم على عرض العراق ولكن كل هذا مغيب عن الأمة لأجل التكتير لعلامه وسكوتي ومداهنة علماء السنوب والله من قلبي لا فطر حدنا أنا ملحن بأنفسنا في بغباد والجنوب ونحدثتكم أما يلاقيه إخواركم وأخواتكم في الجنوب لما تلذتكم بالعيش إن كان عندكم غيركم على حرمات المسلمين أما في الأمة من يغار على أعراضنا ويدافع عن حرماتنا لا البتاء الله عينك فتاك عين المغيرك تم عاند عاروه من كان عيرك عينه تبشي بها فرأيك عين الهدن وإزعاروه من من الثكادة؟ من الحراير في سجون الصليبين؟ من الطاهرات في سجون موافق الحافظين؟ اللهم لا عيش إلا عيش آخرة فانصر الأنصار والمغادرة ويحكم يا علماء أهل السنة أرخصت عليكم دماء أخنائكم فبئتموها بتمن بحث أهالت عليكم أعراض نسائكم وإلكم أما بلغكم أن كثيرا من أخواتهم الأثيثات الطاهرات من أهل السنة تلك تلعبه قد استفك عنهم ولبح عبابهم وامتلأت أرحامهم بلطف الصليبين وأخوانهم الروابط الحاقدين أين دينكم؟ بل أين نخوتكم وغيرتهم ومرؤتكم؟ فقلت على المرؤة تبكي، فقلت علامة تحب الفتاة فقالت كيف لا أتكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا عن رجال عن زمان أين أخوات علماء الشميع الذين لا نسمع نشازهم إلا في مناوأة المجاهدين أين هم لاتفاع عن أعراض المسلمات فليتهم إذ لم يدودوا حمية عن الدين ضلوا غيرة بالمحاره وإن ذهدوا في الأجر اضحمي الوضع وهلا أتوه رغبة في المغانبين طاه لو كان فينا طقية من خيرة ونخوة على أخواتنا الحرائر لما طاب لنا الغوء ولما فلزدنا بالنساء على الكرس اكثر من قبوله ان اكتشفنا غيله امتي ارقص بيد عباد الصليب يعبثون بني ولا بجير قد ابتردت بايا كل من هب لم يبق في أثرها إلا خبايانا وما رعيت فيها صداقا يدلا إلا رعيت عليها لحما طنا وما نبض على حد صبا عفا حتى نقص قلتها منا كل من الذي الرجود دوما لقد عاقب الله في عزيز لقد عاقب على اسل ابودا خلطه امالينا ولا نكتفي حتى نقتلها ولا انجانا كي امم نر في السباق ونرى من اصاح ذلك الحلم الذي يمر الوجوم سبح الله على دراج التكبير لتم واللم يا اهل متى تقومون قوم سوا احد واعصاب المسلمات امامكم ينتحر ونلطف الاجرام على مرائكم تتهكم وتنتقم وصعادي الكفر باعرابكم تلهتكم تتسكر هذا في ابو غريب دولكم فتنطقون ورفنا خيس غبرات طائره وقلوب سائره وجراء غصت في كل قلب دائرة، وليس من رأى من سمع. يحاصرني شعور الذل. يا أهل المؤاخذ، حتى تقطع النباض، وتلهمر المدام، وتُهانون شر إيمانك، فتحوّصن وتهذون عيونكم، وكأنها عميق من غير ران، ولكن. لا حشرة على اهل المرؤات <تصفيق> فمطى الاستميك في الضكاية عن اعراض المسلمين والمسلمات عندما يدخل عباد الصليب الى ارض الشام ام الى مكة والمدينة وينتهت اعراضنا فعندها تقول الاستماكة في القتال فماذا لأخواتنا يسايل عراق من زوات الخضور الاسفات الطاهرات الَّذِينَ يَجْمَعُونَ لِلَّهِ فِي سُوءِ ذَلِكُم مِّن ذُلِّ عِبَادِ اللَّهِ عَذِيزٌ ضَعُ أَيُّهَا النَّاسُ مِنَ الْغَافِلِينَ عَارٌ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا الْمُسْتَكْبِرُونَ يَوْمَ يُحَالُ وَأَنَّتِ الشَّمْسَ تُطْعَالُ وَأَنتُم لَّائِمُونَ أَيْسَرَ قَضَيْتُمْ أَن يَلَاكُ الذِّئْبُ فِي وَقْتِ الْقَطِيعِ وَتَأْمَنُونَ فَغَضَبَتْ كَأْسُكُمْ أَلَيْسَ اين قر الرافضون فاين راب البائعون واين راح الهاربون ومن لجحوف اليوم والنافض لهم خوائف شتى بين الامين مومي تلافت على الآتاق اجمع امة رابت عن الآتاق واسباق بيغني فقالت شعوب المسلمين بشائها خياكلتهم او تباريحه ولي اطلت وراء الاسك منها مآدن تلادي وتدعو كل قرن المعظمين وتدعو شعوب المسلمين وقد رفض على جهنهم في شرط وتضروني تقول لهم هذه ما يا دين عزة هنا يا قوم معزم دلي تتمضي عليكم ان رفنكم مدلة تدرقون من صواب عليها وعلقني وتعنوا رقاب المسلمين مكافر وتقضع دار العدو المسلمين ولقد بعت لي كثير من الاخرات المجاهدات في ارض الرافدين يطلبنا القيام بعمليات استشهادية وينشحنا في طلب ذلك وقد كتبت مني احداؤنا رسالة فاضطرتها بمزيد دمعها ودمها وذلك بعد استشهاد الاخوة في عملية ابغريب التي كانوا يرومين منها استوقاذ الاسيرات من سجول القهر الصليدي كتبت سبح علي فيها بتمثيل عملية استشهادية قائلة إن الحياة لا تطيب بعد مقتل هؤلاء واستحلفتني بالله قولا أن أستجيب لها في طلبها ومنذ ذلك اليوم وإلى هذه الساعة وذلك قرابة ثمانية أسفر وهي تواثر القوم لا تفتر فيعلم الله مقدارك أكتري بكلماتها وما تملكت نفسي فبكيت أسفا على حال هذه الأمة ألي هذا الحد وصلت النهالة بأمتي هل سني الرجال فاقررنا لتجنيب النساء أليس من العار على أبناء أمتي أن تطلب عقوات والطاهرات الأكيصات أن يقن بالعمليات الاستشهادية ورجال امتي في صباقهم نائمون وفي لهوي يلعبون <تصفيق> خير الله لان تتمي عن ذكرة ابيكم وتضحي بكل شريء له اعبدوكم عند الله من ان تلقم وتجربيكم بحكم الصموديين والروافذ الحاقدين. انها ايام وستنقضي بحيرها ومرها وحسنها وقبيحها كما هي جلة الأولار ولها اليوم مقير أغلق ومما يزيد القلب حسرة وعلمة ما آل إليه حال بعض أهل العلم ممن نحسبهم من الصادقين المحبين للجهاد فقد بعث إلي بعضهم يشيرون علي بأزم الاستماتة بالقتال في العراق وعدم حشد طاقات الامة في هذه المعركة فيعلم الله كم اصابني من الهم والحزن من مقالتهم اهذا ما وصلت له امتنا اهذا ما جادت به قريحة علمائنا اذا متى يتقاه العلم معرضون عن ساحات الجهار يصدرون احسانهم ويوجهون نصائحهم بعيدين عن الواقع الذي تعيشه الامة فإنه لا بد لصواب الحكم من علم بالشرق وخبرة بالياسة أمة الإسلام يا أمتي إننا نألم هنا من الخزلان العزيز والطمس الرهيب الذي تتعاملين به مع الملحمة الكبرى والوقعة العظمى في هذا الزمان فأين بحوف الأبطال وأشود الشرى وسباب محمد عليه الصلاة والسلام وأين علماء الإسلام لماذا تنحيتم عن الطريق واحتجلتم قيادة في الرب واستسلمتم إلى المتأزائفة وأخلقتتم إلى الأرض فأين قوارع القرآن وأين صير الأخذات ومآتر العلماء والمجاهدين أليت فيكم من يحييها أما أنتم يا علماء أنا فقد هادنتم الطواغيس وأسلمتم البلاد والعباد لليهود والصليبيين وأزنابهم من حكام المرتدين يوم أن تكتم عن جرائمهم وجبنتم عن الصدع بالحق في وجوههم وعدلتم عن حمل راية الجهاد والسوحيد التي تلتكم الله بها يوم أن قتلتم الغيرة والحمية على دين الله في قلوب الشباب ومن احسبوهم من النفير إلى ساعات الوغى يدودوا عن حياض هذا الدين فطرغت ساحات الوغاء من الأسود إلا من رحم الله فأين أنتم يا علماء الأمة إلى متى تنفسون وعن الحق ترغبون أما زالت المصالح والمفاسد ديلا لكم ومنهجا أما آل لكم أن تعودوا إلى دينكم إلى من تركتهم الأمة إلى طواغيت المسرح والمغرب يستبيثون بين بطنها ويسومونها سوء العذاب ويذبحون قيرت أبنائها المجاهدين ويستولون على خيراتها فما ذلك كان تلقى الصالح يغار أحدهم على أمته أين التضحيات يا علماء الأمة أين أنتم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء الحمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله أين أنتم من تفيان الثوري ذلك العالم الرباني الذي قال والله إني لأرى الأمر يجب علي أن أتكلم فيه فلا أستطيع فأهول دما ذاك تفيان بال دما عندما خلقت نفسه لله ولم يرمحها شيء من الدنيا قال تمن عندما ماذا جده وقاطع أنفاسه حب هذا الدين فما بلغته يا علماء؟ النجيم ابن عبيد رحمه الله نظر إلى قدره عند موته فبكى فقيل ما يبكي يا أبا عبد الله؟ قال قدماي لن تخبر في سبيل الله عز وجل لم تخبر قدماه يوم كان الجهاد فرض كفاية. وقام به جماعة فقط عن الآخرين ماذا لو كان الجهاد فرض عين؟ ترى لو كان ابن عبيد في زماننا ماذا تظنون أنه قائل؟ والله لكان لسان حاله فياجد لقبكم أحزار ويا سماء صري مهلا وغسرين ويا تواتب آمن آل رجل فالطالقي ما أنت إن أنت لم ترني الشياطين موسيقى لقد حل بالأمة ما حل من ويلات ونكبات وتعطيل لشريعة رب الأرض والسماوات يوم تقادل علماء الأمة عن الصفحية في سبيل هذا الدين يوم أن ضعفت جدوة الجهاد في صدورهم فتخلقوا عن الرب يوم غاب عن أذهالهم أن الأمة لا يمكن أن تقوم لها قائمة إلا بجماء العلماء وأن التضحيه ببنائهم هو نتاب طبيعي من إرث النبوي الذي ورطوه في حجورهم ورحم الله بن حج يوم أن قال مناي من الدنيا علوم أبثها وأنشرها في كل باد وحاضر جعاء إلى القرآن والسنن التي تنافى رجال ذكرها في المحاضري وألزم أطراف الصغور مجاهدا. إذا هيئة سارت فأول ناكري لألقى حمامي مفضلا غير مجبر بشمر العوالي والذقاط البغاثري كفاحا مع الكفار في حومة الوغاء وأكرم موت من الفشاق المشاكري في فيا, فيا رب لا تجعل حمامي بغيرها ولا تجعلني من قطين المقابر ان الله سائلكما عن افغانستان والعراق ماذا قدمتم لهما ان الله سائلكم عن الملا عمر وقد لانكم له وليس له ذنب الا انه اطا الله ورسيله ورفض ان يوقع دنيه في دينه فيا علماء الامه ويا دعاهها ويا شبابها استق الله استقوا الله وادرخوا ما فاتكم فان من عطمت فدونكم أعداء الشريعة بين ظهرانيكم لا يتمن الشرق الرقيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدمو أنا فيكم أن خسوتنا محمدا عليه الصلاة والسلام أرض عليهم كثار أن يملفوه عليهم فلا يقضوا أمرا دونه فأبى واختار طريق الجهاد فلماذا عدلتم عن هديه في سيرته ودخلتم تحت عباءة الكافر المختلف فأضلتم عليهم الشرعية وخذلتم الأمة عن جهاده لماذا تكذبون على الأمة أنكم يمكن أن تحصلوا لها أخرى عبر مؤامراتكم السياسية ومبادراتكم السلية وأنتم تعرفون أنكم لا تنفعل لكم على الكرسي الذي تجلسون عليه تتوهمون أن لكم بقبلاتكم الحارة بذريمر وضحكاتكم الصافبة معه فتسلينون قلبه وتحوثون صفته في فيمتلمكم العلاد والعباد حكا لكم وكراما لقد خذلتمونا في أحلة الظروف وأسلمتمونا إلى عدونا وخليتم بيننا وبينه وغفلتم عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه أبو داود حيث قال ما للمرء يقضل امرأا مسلما في موطن ينسقط فيه من عربه وينسقط فيه من قرمته لا خذ له الله في موطن يخذ فيه مصركه حما أنكم علماء الصلاةين فهل لا أستيتم بالأيوت مثل الأمريكان كما أفتيتم بالقنوش ضد أسوال المجاهدين في جزيرة محمد صلى الله عليه وسلم لقد ذكرتمونا بكثيات هذه طنيع بلعام المباعراء الذي راوده قومه ليدعو على موسى عليه الصلاة والسلام فما زالوا به حتى فعل فعاقبه الله وهو العالم بآيات الله فأجلع لثاله. ونسأل الله تعالى أن يفعل بكم ما فعل به، فقد احتذينكم حذوه، واتفئتم أثره. ما زال ينسد كل يوم قصة، صورة وقولا في القديم ملتفا، ثواني رملته الذي يرمي لها حبلا من الأوهام حتى النقاء. تجئ بمن يرمي إليك بنظرة مكمونة مهما بدا متألقا. فكان بين فتى تشرب قلبه ليقينه ومن ازعى وتشتقى وأخذ ضلالك لا يزال مكاذرا يقضي على الأحباد قصرا بيقا وهؤلاء المخدنون يستمرون في حق الأمة بأسيول الموت البطيء والعجيب أن هؤلاء عذاب على المفلمين ورحمة من فهذا قائلهم يطعن في الشيخ المجاهد يتامف ملاجل ويلنجه ويتهمه انه طنيعة الامريكان بما هو يثني على ايمان السفر والزندقة السفراني ويطريه ويطفه بان عالم من علماء المسلمين فإلى الله المشتفى لقد أهدنا علماء الاسلام عبر تاريخ الامة يتقدمون الصفوف ويقودون الصفوف ويواجهون الصفوف بحرص الصيوب بسا عن الغلة ودفاعا عن البيضة بحفظا من اسلام وأهله أما هؤلاء فنظالهم رخض المحبون وجهادهم سأل حثيث إلى أبواب الكافر المستمى يحملون بيد شهادات السيد بالعلم الكاذب الذين يدعمون الانتساب إليه ويحملون بالذي الأخرى أذاءات المجد المنتهف يتسولون من عزيه المنصب النقيطة واعترافا بحقهم في تمثيل أهل السنة وكأنهم لن يقرأ القرآن وننصدوا إلى شهادة التاريخ بأن الضقوق لا ترى بل تؤخذ غلابا وأن البلاد لا تحرر إلا بالشيء كتب القصر والقتال علينا وعلى الغاليات ذر الزيول يا له من شرمان ويا لها من خسارة قوم قامت سوق الشهادة بأرضهم وأناقت ركابها ببابهم وهم ما زالوا في صباتهم النائمين وفي لهوهم ساندين أفستني أعياء جفاعا وغلبة فقد الحرب اشفاه النساء العاركي فلنفتح المجال لعيليك لتفيض بالدم دنا وعلى من هلا ما حال الى حال امه اليوم فليس علمنا وقطباء الا اذا ينصرون انفسهم بنصرة المستضعفين ولم يجاهدوا في السنه من الدين ولم ينصروا بدعاء الموحدين كثر الفنكهم عن المجاهدين ولم يكونوا اعوالاً للصوبيين والمرتزين والله ان امتاً تدعو فقط على اخيرة ابنائها المجاهدين لهي امة الشوء وبعد هذا الهاتف قولي لي يا امتي متى تنفضين غبار الظلم متى تكثرين قنود القنوع متى تنجعين ابلال العبودية ثم متى تحردين بياذ العجل يا أمتي عاطفة رزد أننا أقناء من كان الأنام وكانوا والقدس غالقة يمجحها الأساء ويعيد رجاء منها الجولان حتى ما ينفر في عزاء من الهواء وتجيبنا الآهات والأحجان لقد ونى الزمان الذي تقبل فيه الأمة أن ترتضع الزل والهوام وأن مشرق فترها الواعد على أيض المنافقين للأبناء جزتنا في القرن الماضي بدلت الأمة الغالية والنفير وطاولت وطاولت وجاهدت الكافر المهتم وفي غفلة عن عين الرقيب وبتباجة لا تفتد عليها أدنت للمنافقين الرسوليين أن يستلموا دفة الحكم وأن يتبوأوا مكان القيادة تفعلوا بأهل الإسلام ما عجز الأجنبي الكافر أن يفعل عشر معشاره هذه التجربة المريرة حاضرة في أبهاننا ما فلت من أمام أعيننا ولن نسمح بتكرارها بإذن الله أمة الإسلام لسنا بحاجة إلى دروس في معاني الحرية أو أساليب الحكم من البقر لقد أغنان الله بالقرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام لم يخفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم بلا والله قد كفى الله وشفاه بلا والله قد كفى الله وشفاه وأكشري أمة الإسلام بما يشروك بعون الله فقد بدأ الصلائع الفتح وسيكون لنا مع الكفار والمرتدين صولات وجولات ونحن نعلم أن الجيش العراقي هو جيش ردة وعماله والى الصليبين وجاء لهجم الإسلام وحرب المسلمين وسنحاربه حرب الأمة للكتار وإذا كان السلف قسم نوما لعي الزكاة مرتدين ما كانوا من يصونها يصلون ولم يكونوا مقاتلين جماعة المسلمين فكيف من صار مع أعداء الله ورعوده قاتلا للمسلمين إنما بين نعرفه من ديننا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل ماتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله إن المقاومة الشريفة وهذا ما تحفظنا على هذه الكلمة. هي التي تقاتل على عمر الله حتى لا تكون قسنا، ويكون الدين كله لله. ما المقاومة التي تشترك الوقت قتالها جزولة انشحاب العدو الخارجي. ان المقاومة الشريفة هي التي تضحي بدماء ابنائها. وتبذل الغالي والنفيس، وتتعرض لشتى خلوط الاتباع. وحاديها في ذلك. اللهم خذ من جنائنا اليوم حتى ترضى اللهم من حياة وبطول اكتباع من التي تؤثر السلامة وتقاتل على مبدأ تحقيق مصالح ذاتية وتتخذ من عملياتها أوراق ضغط على الأدوى المختل لتحقيق أوضائها وإشاحة ترتخلها بشكل أكبر في المشاركة في الحياة السياسية إن المقاومة الشريفة هي التي خلص توحيدها لله فوالت من يالاه الله ورسوله ولو كان من أبعد الناس وعادت من عاداه الله ورسوله ولو كان من أقرب النار إن يسترث نشب المؤنث بيننا دين أقلناه مقاب الوالدين إن المقامة الشريفة هي التي تجعل من جهادها جهادا عالميا غير مرتبة البناء أو أرض أو أرض فالمؤمنون امة الواحدة ستكافعوا دلاؤهم وهم يد على من سواهم والمؤمنون والمؤمنات وعظهم اولياء بعض وان استنصرواكم في الدين فعليكم المصر الا على قول بينكم وبينهم نساء والله بما تعملون بصير ذا المقارنة المزعومة التي تجعل من حضور حيث وبيكو من خلقا لأهباتها وجهادها كل المقاومة الشريفة يقاطع فوائد النبيلة الثانية ومقاتلة شرعية عظيمة ولذلك فان وسائلها كلها شرعية على حدي التسامح والسنة والمقاومة التي عندها الغاية تذر الوضيعة فلا حرج عندها في التحالف والتعاون مع من حافظ الله ورسوله في سبيل تحقيق بعض المصالح والأغراض. ان الذين يقال عنهم بأنهم من غير المقاومة الشريفة هم الذين يجاهدون في سبيل الله وبعضهم يريد منا ان يصف جهادنا في ارض الرافدين يزعم ان الجهاد في العراق انما هو قتال نسايا لا قتال تمكين وانه تم من سيقطف ثمرة هذا الجهاد المبارك ويعتري سدة الحكم على حساب دماء المجاهدين فنقول ان الله سبحانه وتعالى قد فرض على عباده استباع امره وتصديق شرعه ولم يتعددهم بما غاب عنهم وخفي حاله عليهم وان الله سبحانه قد امرنا بحساب الكفار حتى لا تكون فسنة ويكون الدين كله لله وهذا في جهاد القلب فما بالك في مثل حالنا. يا العدو قد طال علينا. قال تعالى فقافل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. يحرز المؤلهين. أتى الله أن يكس بأسا الذين كفروا. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. ونوزق الضاروت والكفراء. فلو أن جهادنا جهاد طلب. لا علينا بعض حصول ذن الأفطر. مما يلحق الضرر بجيش المجاهدين لقونا إن في الامر لسع ولكننا مقاتلين لبسا عن امتنا وعن ديننا اختر عدو طال على ديار المسلمين في هذه العثور فانتهت الحرمات والسباح الديار ونهب الثروات والخيرات وامتلأت حجولهم بالمسلمين والمسلمات بل امتلأت احشاء المسلمات بمقافهم القدرة أما أنتم أيها المجاهدون الصالحون الصابرون فتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وبارك الله في جهادكم ورباطكم فلقد استطعتم بفضل الله وتوفيقه من وقف هذا الزحف الصليبي الداهم على الأمة وأتخنتم فيه الجراح فأصبح في حال. لا يفسد عليها أبدا، فواصلوا جهادكم وكتفوا من عملياتكم وضاعفوا من ضرباتكم، فإنها والله الكسوار، وإنها والله اللحظات الأخيرة قبل أن يعلن عباد الصليب هزيمتهم في بلاد الرافدين، فانهيار راتة القتالية أصبحت سمة باردة. في الجيوش الصليبية فجددوا النوايا وأصلحوا الطوايا واحملوا على عدوكم حملة رجل واحد فقد أصبح عدوكم اليوم بفضل الله وحده مكشوف الظهر مسلوب الإرادة واهن العزم مكسور العظم فلا تحقوه فرصة لانتقاط أنفاسه فواطل الفعلات جلو الفعلات يا خيل الله الكبير ويا حملة الراية كوموه فيا عبطال الاحلام في كل مكان من ارض العراق ها قد رمان الكفر عن حوت واحدة وعد لنا حبال مكر بالتواطن مع اهل الشقاء والنساء لازلال الرجال وانتهاك اعراض النساء واشتباحة الحروبات وليرفع الصليب فوق ارضنا وتحت سمائنا فلا تعطوا الزمية في دينكم ولا تصروا إلى مراور يلبس مصوح مصوح ليثنيكم عن الشهادة أو النصر وإذا كان عدونا مع هذه الخنادر التي نطعمه بها من هنا وهناك لا يزال يتجلد يحفي كتاقا قولة الأسد ويذن العباد ويبعل الأفاعيل فكيف إذا ملك دنام العراق واستقرت سفينته بلا أموال إن عدونا لو غلب لأهلك الحرس والنسل ولا اكتباح بيضتكم لا يرقب في مؤمن إلا ما قلوبهم ولا دمى يغبونكم بأطواهم وسأبى قلوبهم ولأذاق المسلمين فقوشا أحلاما مؤم عن الغم فلا تنح حتى تغطر الحيل بالقناة وتضرب بالزيز الرساق الجماد فقولوا لا قاله أن من الأبطال وسلوا أنفسكم لإن نومكم ونفهكم أجر كله إن شاء الله ما زال يروي لنا التاريخ قصته فكم حديث على شوق رويناه وكم حديث عن الأحباب أقربنا وزادنا طربا لما أعدناه وفق الحوافر يا بغداد أبنية براك ينشدها والرمل أسواه وحمحنا في قيول النصر تضربني الحرب دائرة والناصر الله طهيدها في دروب الحق يملكني فكم عدوب به وجدا وأهواه هذا المتنى يروي الأرض من ذنه والعين في رؤية الأحداث عيناه لم يستعر مقلة أخرى ولا كفة أخرى ولم تضر التضليل لذناه حيانك الضخم يا بغداد خطانه كيف المسنا ونور الحق جل النور فوق ذراعه الشمس طبقه واليم فوق ذراع البدر مسافه اشتكى قلبي وناح اعذروني تحاشا رفي ابي يضيعكم ايها الغرباء وكيف يغير ربنا عن عليك كلمه ويرضينا همي والله لن يضيعكم وقد خرجتم في وجه علومكم وتركتم أزواجكم وأولادكم لن يضيعكم وقد هجرتم لجانكم وشهراتكم وأهلكم وزيرانكم وما الجنة ربكم لن نضيكم وقد نفركم بها أرضات الله تدعون إلى الله على بحيرة تأمرون بالمعروف وتنزون عن المكر وتقومون الضيء <تصفيق> وتصومون النقاة وتطرون الارخال وتدودون عن الشريعة وتدافعون عن الخطيلة وتحاربون الضيئة. فلا دمتم على الحق فأشروا والله ينزل الله عبدالله ولتغلبن امريكا ولتغلبن امريكا والله لتغلبن امريكا, والله لتغلبن أمريكا, والله لتغلبن أمريكا فلا وبعد قليل حتى قصيره قامت شوقا على ان السماء راجت الدنيا وما لي من داعي ما هميها ولا عطاف علي ولا شيء ولا يروني يا خالق يا من صاغتني همو ولكن لا تناموا عباك ان موسيقتك وبالضعف والفشل وتكرهني يا رصاد يا من صادني بمكره اعذرني لا تلوم ترى والله فاكرت الدعوات يوم الطريق المخصوصه تروح من وراي يا ليج ان ثمن الدعوات هذا وكما نقل المبادي الى ارض واقع كثير من الاشياء ولن ينقض خراط الفجر في هذه الظلماء الا المجاهدون والشهداء حقا ورعى هذه الكرامه فشت رب التعب طوال ليحلب الجنه ثم وراء ولكن اي من صدق الله صدق غايب كم تسال لا تحسب ان المسجد تمر ان تاكله لن تبلغ المسجد حتى تلعق الصبره ايها المجاهدون لقد دخلوا قصة أبو الله عز وجل ليس أمامكم لا خيار واحد هو أن تسلم المبيع لمن اشتراه وإذا اتلم المشتري المبيع فليضع له ما, ما شاء وليضعه حيث يشاء فإن شاء وضعه في قصر وإن شاء وضعه في سجر وان شاءه البثو قادرا بزياد وان شاء اجعله عاريا وان شاء سيقيني او رقق وان شاء جعله غنيه وان شاء جعله طيرى تحبته وان شاء علقه على عود مسنقه او قلب طالع عن منطقه له عنده من لا تلومه لمن باع خاتم ان يقضى على السكري اذا دبحها او يتغير قد رسول ذلك. هلل تسمح ان ما حدث لأسد الله واسد رسوله حمزة. لقد تطر طفه. واضرجت كبده. ومسل وما جرى لخير القلب صلى الله عليه وسلم يوم افضل. ما على الدنيا حسود. رجو مناد القتال كان صعب التلف يذكر لو قررنا بالتي من مقاليد احطني لي من ان اقول لشيء قد اق الله ليس من لك الشهاده تقولوا اخوتي منعي هؤلاء الذين لا يساهم تفكيرهم كثيرا الله ولن يساهم تياره باختياره حالك فهؤلاء لم يسلفوا في تفسير الله لملكته. لو كان كذا لكان كذا، ولا بعثا ولا علة وليس اختيار الله لعسكري. اعظم اختيار وهو افضل اختيار مهما كان اضائر صعفا او شاطا او فيه هنكة من الثان او ضياء في المنزل والجام او طفل من اهل والمال أو حتى ذهاب من اختياب البرايا. فهم يخافون اشد الخوف من ان يتخلفوا عن هذا الموعد ويقول لهم الوقاة فترض اللقاء فهذه تكون ابدا بدلا من ان تحبس ابدا وحققا فالله هم تهيم هناك لا هنا جسمي معي غير ان الروح عندكم فالجثه في غرفه والروح في وطني فليعجب الناس مني أن لي بدلا لا روح فيه ولي روح بلا منلي وعذابي لا ذليلا وانا لمن هذا شخنهم هل يقيدهم اقتلاء عن النقير او تذني عزائبهم سحنة عن هل يبادرون ويتادكون ويرتدون وهم ينحرون تقدينا لفرقاء المحبة الضالر فليس كتحد والحياة بريغة وليس كترضى والامام خطاب وليس الذي بيني وبينك عامون وبيني وبين العالم لخرابك اذا صحى من خلوثك الكل غيم وكل تديم قد ترابك غابك رضى <تصفيق> حياتي بين البرايا شريدا تكبيرنا في يا من سرقت لنا ال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 جلالي. لا يحنو انفر بنا بقاعد أو قبرا على سدة الأيان إن لها نقضى وما الظبر إلا الذي حتبي سيفتح الله عن قرب يعقبه لها لنصراحات من التعبي الله الله في إخوانكم حبوا لنجدتهم فإن هذه المعركة من المعارك الفاصلة في تاريخ الإسلام والكفر فقوموا قومة رجل واحد واحرقوا الأرض تحت أقدام الغزاة واقعدوا لهم كل مرصد واجلسوا لهم جلسة الأسد لفريسته وكونوا كما قال الشاعر يتطهرون يرونه نسكا لهم بدماء من علقوا من الكفار فماذا أنت فائلة الأمة الإسلام وماذا أنتم قائلون علماء الإسلام أما نحن فقد حسمنا خيارنا واخترنا طريقنا وسنمضي فيه إلى الغاية بإذن الله فنحن قادمون بعون الله قادمون فيعثوا دا التوحيد على أرض الرافدين الحبيبة أذنت عليكم إن وصلكم هدائي هذا ألا يأتي عليكم الليل إلا وسيوفكم تقطر من دماء عدوكم اعيدوها خطرا جذا قوموا قومه رجل واحد فلا خير في عيش يتهك في فيه اعراضنا وتداس فيه كرامه واخواتنا ويحكمنا فيه عباد الصليب الا العذ في خميصكم هذه الامه لحادث الى منارات حية تضيع لهم الطريق وتنور لهم السبيل فهانوا اماموا لي احد المساجد في العراق وكان اعلى البطر مستمير البصيرة يأتي الى الامير العسكري في القاعدة في بغداد، وذلك بعد استشهاد الشيخ يا ديانة رحمه الله تعالى يطلب ان يقوم بعملية اشتشهادية فقيل له يا قلال ان الله قد عبرت فقال إني أطلب السهادة لأن الله أن يكسلني في الجوس الأعمى فاستمع بالشيخ أبي أنس والله إن الشهيد نور الونار وإن صدق دعوتنا لاستشهاد لا علمائنا وقادتنا حواطل صنغي والشيخ الوصفل عياري والشيخ أبو أنت الشامي والمزاهد عمر حبيب وأسد الشعب أبو الغادية وليس الجزيرة سليمان أبو البيت النجي وأسد بعقوبة أبو سفيان الزبيدي وغيرهم وغيرهم من لا يعرفهم عمر ولكن يعرفهم رب عمر ثمة الإسلام يا أمتي نخل أبناؤك وزندك الأوطياء ونعدك أن نظل كذلك حتى آخر قطرة من دمنا وسنظل لك ما عنك الكبيل عزبا منيرا ونتائم بارجة ونورا منير ضرب الثالثين وختاما تبشر الأمة بتشكيل مجلس شورى المجاهدين في العراق والذي سيكون بحول الله وقوته لوطن بقيام دولة إسلامية تكون فيها كلمة الله هي العليا فالحمد لله بدات الجهود تتكاثر والأيادي تم تجذ على طاعة الله ورسوله والجهاد في سبيله. <تصفيق> همة الإسلام. أكتري فقد طلع فجر دولة القرآن وبدأت سيوط سمت العز فتسلل عبر ليز ذهين طال أمده وجسم بظلامه وظلمه طويلا على قدر الهم لقد استطاع بناءكم الضرر رضي الله وتوفيقه ان يكفروا قولة امريكا وان يحصنوا كبرياءها الكاد فبدت هذه القوة الغاشمة التي طالما سهت حديثا في حرب هذا الدين في هذه الارض لدنيه وحش المحيط المملوء يوشك عن طبيعها في وقت لكن تراسني وما ضاهم قصار الجبال ولا انت تجدك في هذا المقام بدماءهم بلا ارسل كلامي الضالون الى شيخنا وما ضاهم قصار الجبال الشيخ المجاهد ابي عبد الله سامك اولاد يحبه الله ورعاه من على العهد ماضون بعون الله لا نقيل ولا نستقيل نشيخ في أرض الله في الجهاد نطائر أعداء الملة ونناجد عباد الصليب وإنكم لن تؤتوا من خدرنا وفينا عين تطرق بإذن الله ارمي بلا عين ما شئت فلن تجد منا إن المشارعة في تلبية النداء. والمصابرة على مجالدة الأعداء فأبشر بما يتبك بأهم الله فوالله لئن ندخل السرور على قلبك الحب إلى من الدنيا وما فيها فسر على بركة الله ونحن معك أنا مع حسامة حيث آلم آله ما دام يحمل في الظهور لوائي أنا ما أسامتنا لمقرا عادلا أو نال منزلة مع الشهداء. فنؤكد لكم أننا على درب الجهاد سائرون وعلى الأهدى مابون نسخرفص في ذلك الغالية والنفيس حتى يظهر الله دينه ويعلي كلمته أو نهلك دونه. ولقد عزمنا أمرنا وحسمنا خيارنا ورفعنا راية الجهاد وسللنا سيوفنا الحداد وعلينا لواء الكفاح واتخذنا الأسنة والرماح مركبا نبحر فيه إلى العز والتمكين إيمانا منا بأن صهيل الخيول وصليل السيوف هو مفتاح النصر وسبيل الظهر أميرنا الحبيب يخط لك اليراع هذه الكلمات وجنودك يسطرون بفضل الله أروع الصور في الفداء والتضحيات والذود عن فياض هذا الدين والذب عن أعراض المسلمين في مدينة القائم أقال الله فيها شريعته القائم وما أدراك ما القائم أرض النزال وساحة الرجال أميرنا الغالي لأن عظم اشتياق منك نحوي ففي قلبي من الأشواق نار وعل الله يجمع بعد غين لنا شملا ويقترب المزار ويعلم الله يا شيخنا أننا لسنا مختارين للبعد عنكم ولو حملتنا الطيور لسرنا إليكم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد إلينا أنسى الاجتماع معكم وأن نذيقنا حلاوة لقائدكم وسلامي أيضا إلى الإخوة المجاهدين في أفغى وعلى رأسهم الملا محمد عمر حفظه الله والشيخ المجاهد الدكتور أيمان الثواهري والشيخ الحبيب أب الليف القاسمين وإلى باق الإخوة الذين لم أسكرهم وسلامي إلى الأسود في جزيرة محمد صلى الله عليه وسلم نسأل الله أن يحفظكم ويرعاكم فقلوبنا تحفظ بكم وألسنتنا تلهجه السعاء لكم وسلامي إلى الإخوة في الشيشان هبي حق والسيف وإخوانهم وإلى الإخوة الصادقين الموحدين في أرض الإسراء والنعراج وإلى المجاهدين في الجماعة السلفية للجعوة والقتال وعلى رأيهم الأخ الحبيب أبي مصعب عبد الودود وسلامي إلى باقي المجاهدين في أراضي المسلمين تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وكل عام وأنكم بخير وليهلكم ما أصبح فيه مما أصبح الناس فيه على يقين لأن الله كما هي آل الأمة في نحنتها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن ارتدت الأمة بأسرها ولم يبق إلا مكة والمدينة حتى استوحش المسلمون وهذا الصالحون ونجم قرن الكافرين والمنافقين وبدأت في اللمعان سيوفهم فهيا الله لها الجبل الأشم الصديق رضوان الله عليه فجيش الجيوش لمحاربة المرتدين وأنفذ بعث أسامة لمحاربة بن الأصفر أعداء الملة والدين ذلك البعث الذي خرج في أحلك الظروف وأصعبها فكان أعظم الجيوش بركه وإن منها نقيبة فإن الذي بعث ذلك الجيش في ذلك الظرف العصيب قادر على أن ينفذ هذا البعث اللهم أنفذ بعث أسامة نسأل الله تعالى أن يحفظك ويمد في عمرك ويجعلك شوكة في حلوق أعدائك وأن يختم لك بالشهادة ونحن بانتظار توجيهاتكم وأوامركم واسلم لأخيك الصغير وفي الختام فنقول للصليبيين والرواقب الصفويين بأن جريمتكم وفعلكم الجبان في ثلاثة لن يمر دون عقاب قاسم بإذن الله تعالى وإني لأتحدى حكومة أحفاد بن العلقم وعلى رأسها الجعفري المجموسي وابور غالب التليمين ان يخرجوا من جحورهم من المنطقة الخضراء في وادروا كتائب المجاهدين. هلا بحثة الحياة حياةكم يا رجال هلا بحثة مهوأة موادكم يا جبناء. يا اشباه الرجال ولا رجال. اوتسمعون ايها الاعداء. اما واتهي في بيده. اني لا اخاطركم بصوت يخطر جمع. بل ايام بيننا. والله غالب على ولكن اكبر الناس لا يعلمون. والحمد لله رب العالمين. قادم الجهاد والمجاهدين. المحكز بالله تعالى. قطركم قطر صادم وتنطاوي. قطر في الارض والدن. هنا ندعو الله أن يجزي خير الجزاء فارسنا المقدام وأن يجزي خير الجزاء كل من عزانا وواسانا في فارسنا القظيم رحمه الله قتل أسد من أسود الإسلام واستشهد بطل من أبطال التوحيد فمضى بذلك أحد مسعري الحروب فارق هامات الروم الصارم المسلول على أعداء الدين القائد المجاهد أبو مصعب بن الزرقاوي رحمه الله تعالى فطويت بذلك صفحة مشرقة من صفحات التاريخ المعاصر، والتي سجلت أسطرها بمداد الدم وخطت كلماتها بنور العزم ودبجت أحرفها بلا آل الإيمان نعم قتل الشيخ أبو مصعب بن الزرقاوي قتل كما يقتل الرجال في ساحات الوغى ومضى كما يمضي البواسل بين قراء الصوارم فودع الدنيا مهاجرا مجاهدا ثابتا مشتاقنا لم تمله عواصف المحن او تكسره صوارف الزمن فلطال ما خاض المعامع غير هياب وتقحم المخاطر دون تردد او ارتياح فكم طارد الموت في كل موطن وقرع ابوابه في كل محفل فلم يزل يطلبه ويسعى له فلم يزل يطلبه ويسعى له حتى نال شرف الممات كما ارتى قبله ثياب العزة والشهامة في الحياة يلقي على الساحات من دمه دما ليقول يا دنيا أطل واشهدي فهنا ميادين الجهاد نمدها دفقا بأمواج الدم المتجدد وهنا رباط المؤمنين وساحة لجهادهم أو آية للمهتدين لإن غاب عنا أبو مصعب فإن جيوش الهدى لم تغب ستمضي بعزم على نهجه تشق ظلام العذاك الشهور وفي الختام أقول إن أبا مصعب عليه رحمة الله لا يشرف قبيلته ووطنه وأمته فحسب بل يشرف البشرية جمعا فقد جسد لها معاني العزة والإباء والتضحية والفداء وإن سيرته مادة قيمة لنموذج معاصر فإن درست الدنيا سيرته العطرة تعلم أبناؤها كيف يصنع الإيمان بالله الرجال ليقاوموا أهل الظلم والضلال وحري بكل مربي وكاتب وروائي أن يكتبس من سيرته ما يحيي به الأزيال الناسئة والأزيال القادمة كما أنه حري بكل شاعر حر أن يقرض الشعر في هذا الثقر ولو كنت من فرسان الشعر لأكثرت القوافي في رثائه ولنافست بذلك تماظر في رثاء صخر ولكن لا حرز أن استغير أبيات من شعر شاعر الدعوة الإسلامية المعاصرة الشيخ يوسف أبو هلالة غصت ثراب دم الأضاحي وتلهبت سوح الكفاح ومن القفار الجرد تبزغ نبعة الماء القراحي تزهو بألوية العقيدة والبطولات الصحاحي وتقول وتقول إن شح العطاء فنحن للدين الأضاحي والفوز فوز الخاضبين جسومهم بدم الجراحي الرافضين بأن تباع ديارهم بيع السماحي والعائفين العيش عيش المستدل المستباح بضع من اللحظات يهزم روعها هوج الرياح يهوي بها حمدان مثل الصقر مقصوص الجناح من بعد ما اقتحم الرداء والقصف قد غمر النواحي فحنوت ألف ذرحه الرعاف فانتكأت جراحي وهمت على خد الدموع فقلت يا روحي وراحي هلا رحمت قلوبنا وعدلت عن هذا الرواحي فأجابني البطل المسجى هذه أنبي باقتراحي كفكف دموعك ليس في عباراتك الحر ارتياحي هذا سبيل إن صدقت محبته فحمل سلاحي رحم الله أبا مصحب ورحم الله كل من حمل السلاح للجهاد في سبيل الله وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسرت إلى الجهاد بلا رفاق أخي صبرا على أنا الفراق كلا لنا للنوى والشوق باقي أخي صبرا على أنا الفراق لا نال النوى والشوق باقي إذا فصلت جماد منا وباناك فروحي نحو روحك في علاقي إذا فصلت جماد منا وباناك فروحي لحو روحك في عذاقي